آمين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حبأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 قال رب بما أغويني لأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا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 لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ان المتقين في جنات وعيون ندخلوها و عيون نذخلها في سلام و ندخلها في سلام آمنين ونزعنا ما في تقين في جنات وعيون ندخلها بسلام منين ونزعنا مَا في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل قابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قال انما منكم مجلول قالوا لا توجلن نبشرك بغلام عليب قال ابشرتموني على ابى السني الكبار فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال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 إلا مراته قدرنا إنها لمن الغوبرين الله الله